غير المنضوب عليهم ولن باع. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا، والذي أخرج المرعى فجعله غذا أم أحواء. فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 سمع الله لمن حمد حبا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله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 الله لمن حمد ربنا عليك الحمد الله أكبر الله أكبر.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 الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت من شر ما قضيت من واليت و تعز من شئت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 سبحانك ربنا وبحمدك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت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 ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنك عفو تحب العفو وعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو وعف عننا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وعف عنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وحوائمه وجوانعه وأوله وأخره وضاقنه وظاهرة والدرجات العليا من الجنة والدرجات العليا من الجنة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 اللهم تب علينا اللهم تب علينا واغفر لنا وأجب دعاءنا وأجب دعاءنا وتقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعوام العبيد في خير وصحة وحياة سعيدة يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وتماسكها ووحدتها ورخاءها يا الجلال والإكرام يا الطول والإنعام اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق بطانته لكل خير اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد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 واغذر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين لرحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله كريم السجايا شريف الخصال وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل